قال رحمه الله والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار على متن جهنم أي على ظهر جهنم وينصب الجسر بلا امترائه كما أتى في محكم الأنباء يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال فبين مجتاز إلى الجنان ومسرث يكب في النيران وأطر بالميزان والحوض النبي أرجو بأني من هريا أنهلوا وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناجم وآخر مهمل وقال الشيح الإسلام رحمه الله تعالى يمر عليه الناس على قدر عمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرك ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل وركاب الإبل واحدتها راحلة من غير لفظها وهو أدخل على الخيل والخيل جمع فرس من غير لفظه ومنهم من يعد عدو أن يرطض رقبا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا يمشي على مقعدته بدل رجلايه ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف بكسر الطاء المهملة وبفتحها أيضا لغتان تخطف الناس بأعماله والباء في قوله بأعمالهم للسببية أي تخطفهم الكلاليب على جانب الجسر على جانب الصراط بسبب أعماله ثم ذات رحمه الله تعالى فمن مر على الصراط دخل الجنه من مر على الصراط دخل الجنه والشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال في شرح كلام شيخ الاسلام رحمه الله يمر عليه الناس اي على الصراط على قدر اعماله قال المراد بالناس هنا المؤمنون لان الكفار قد ذهب بهم إلى جهن وهذا حق لا مريت فيه فإن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا الذين يمرون على الصراط المسلمون الذين إسلموا لله رب العالمين من أكباع المرسلين فهؤلاء هم الذين يمرون على الصراط وأما الكفار فيذهبوا بهم إلى النار قال شيخ الإسلام رحمه الله ومنهم من يخطفوا ويلقى في جهنم فمن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن أي على ظهر جهنم ويؤمنون بمرور الناس عليه على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل سائل فيقول قول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الناس؟ أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ وهذا سئله النبي صلى الله عليه وسلم كما روا ذلك مسلم في صحيحه من طريق ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال هم في الظلمة دون الجسر هم في الظلمة دون الجسر فمن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجا. استظهر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار أن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا وأن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون غيرهم فقال رحمه الله وعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومشرك يعبد مع الله غيره فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط وساق بعض الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين ثم قال فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصد الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك هؤلاء المشركون تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا فترد النار مع معبودها وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شان فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان فيتبعونه وكذلك من كان يعبد العزير وفي حديث آخر أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على سورة العزير ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا هذه الأمة وغيرها ثم يتميز المنافقون من المؤمنين بامتناعهم عن السجود وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي يقسم للمؤمنين فالذي يعبر الصراط يمر على الصراط المؤمنون ظاهرا منهم المخلصون باطنا المحسنون ظاهرا ومنهم المنافقون فيتميز المنافق من المؤمن بأنه لا يستطيع السجود وأيضا يتميز بالنور الذي يقسم على المؤمنين ويطاه المؤمن فمن مر على الصراط دخل الجنة لأنه نجم فهذا الأمر الذي مر أشار إليه الشيخ الشارح رحمه الله وهو يعلق على قول شيخ الإسلام رحمه الله يمر عليه الناس على قدر أعمالهم هل الناس هنا للجنس فإذا يدخل فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر أم أنها للعهد الذهني بمعنى أن الناس هنا هم المؤمنون لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار والكفار لا يمرون على الصراط أصلا الكفار لا يمرون على الصراط وإنما يذهب بهم إلى النار وأما الذي يمر على الصراط فكما مر ذكر ذلك في كلام الحافظ بن رجب وهو قوي جدا ومتجه فإذا عبروا عليه أي على الصراط كلام شيخ الإسلام فإذا عبروا عليه أي عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار القنطرة الجسر ولكنها جسر صغير والجسر في الأصل ممر على الماء من نهر ونحو اختلف العلماء في هذه القنطرة هل هي طرف الجسر الذي على متن دهنم أو هي جسر مستقل هل هي طرف الجسر مما يلي الجنة أو هي جسر مستقل الصواب في هذا أن نقول الله أعلم وليس يعنين شأنها هذا كلام الشيخ الشارح والحق أنه لو قال وليس يعنين كيفيتها أما شأنها فيعنين يعنين بما لا مزيد عليه وليس يعنين شأنها لا شأنها يعنين وإنما نقول وليس يعنين كيفيتها فنؤمن بذلك بأن هنالك قنطرة ويعنينا أن الناس يوقفون عليه إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار من طرف الصراط الذي يلي الجنة أو هي جسر مستقل الله أعلم فيقتص لبعضهم من بعض يعني يحبسون على هذه القنطرة بعد أن ينجو ناجيهم من النار وبعد أن يعبر الصراط يوقفون على القنطرة طرف الجسر الذي يلي الجنة أو جسر مستقل فيقتص لبعضهم من بعض وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي فيه عرسات القيام، لأن هذا قصاص أخص لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس فيكون هذا بمنزلة التوقية والتطهير وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد الاقتصاص لصاحب الحق ممن عليه الحق قد يظل في النفس حسيكة ويظل في النفس ما فيها حتى بعد القصاص فيحبسون على القنطرة من أجل أن تنقى الأنفس ومن أجل أن يبهب الغل والحقد والبغضاء فهذا قصاص آخر هذه القنطرة التي بين الجنة والنار لاجل تنقية ما في القلوب حتى يدخلوا الجنة ليس في قلوبهم غل كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلي قال شيخ الإسلام إسلام فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة إن الجنة دار الطيب المحض لا يجاور الله تبارك وتعالى فيها إلا من كان طيبا محضا فلا يمكن أن يكون في النفس شيء من غل أو من حسد أو من حقد أو من بغضاء وإنما يجب التوقية والتهذيب من أجل أن يكون طيبا محضا ليجاور الله رب العالمين في دار الطيب المحض فإذا هذب ونقوا أذن لهم في دخول الجنة هكذا رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك إذا هُلِبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء ولقوا منها يؤذن لهم في دخول الجنة فإذا أذن لهم في الدخول فلا يجدون الباب مفتوحا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى الله في أن يفتح لهم باب الجنة وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الشفاعات أنه يشفع في فتح باب الجنة وهو أول آخذ بحلق الجنة وهو أول داخل للجنة فقد أمرت الملائكة بألا تفتح لأحد قبل صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من ذكر الصراط والقنطرة شرع في بيان ما ينتهي إليه أمر المؤمنين يوم القيامة بعد جتيازهم تلك الأحوال التي مر ذكر أهمه فذكر دخول الجنة وأشار إليه شيخ الإسلام بقوله وأول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة وفي رواية أخرى لمسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وفي لفظ أنا أول من يقرع باب الجنة وفي لفظ آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح يعني أطلب أن يفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد من قبل هذه الروايات كلها أخرجها مسلم في صحيح فيقول بك عمرت لا أفتح لأحد قبل صلى الله عليه وسلم هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن والأنبياء على مرافبهم من التفضيل تلك مواهب المنان هذا وأمة أحمد سباق باق الخلق عند دخولهم لجنان وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي برهان فأستفتقوا أي أطلب فتح الباب وهذا من نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الشفاعة الأولى التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم البدء في القضاء بين العباد هذه الشفاعة في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم الشفاعة الثانية في الاستفتاح للجنة وطلب فتح بابها لنيل الأفراح والسرور فيكون شافعا للخلق عليه الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وفي جلب ما ينفعهم صلى الله عليه وسلم ولا بخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك ثبت في السنة ودل عليه الله عز وجل بقوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فاستدل أهل العلم بهذه الواو على الشفاعة في فتح باب الجن كيف؟ قال فإنه لم يقل حتى إذا جاءوها فتح وإنما قال حتى إذا جاءوها وفتح ففي إشارة إلى أن هناك شيئا قبل الفتح وهو الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه وطلبه فتح باب الجن أما أهل النار فقال فيهم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لأنهم يأتونها مهيئة فتبغتهم نعوذ بالله منه قال شيخ الإسلام أول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم لفضل أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم فأول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا حق ثابت ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في آخره وقد جتزع الشيخ بموت الشاهد بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدان الله فهدان الله لمختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وأخرج البخاري ومسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وهذا يشمل كل مواقف القيام ليس فقط في دخول الجنة وإنما هذه الأمة أمة سابقة أمة سابقة لا تدرك هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم استطرض الشيخ الشارح فقال أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف لكنها معروفة فهي ثمانية قال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ وأسبغ الوضوء وتشهد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وهذا رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه هذه الأبواب الثمانية بحسب الأعمال كل باب له عمال فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة وأهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من باب الجهاد وأهل الصيام من باب الريان وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة فيدعى من جميع الأبواب فما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نوديا في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد دعية من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصداقة دعية من باب الصدق، ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الرّيام. قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعية من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منه رضي الله عنه ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ من ضرورة اسم ما؟ ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ ومن زائدة استغراقية ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم أرجو أن تكون منه رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله ما معنى قيل ما زوجان فقيل فرسان عبدان بعيران ثوبان وقيل درهم ودينار درهم وثوب الزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد وقيل انما يقع على الواحد فيقال للواحد زوج اذا كان معه اخر ويقع الزوج ايضا على الصلف فيقع على الواحد ويقع على الاثنين ويقع على الصلف والنوى كما في قوله تعالى وكنتم ازواجا ثلاثة يعني اصناف ثلاثة فالزوج ايضا هو كما ترى الصنم أو النوع فهذا الحديث بعد ذكره الشيخ الشعريح رحمه الله تعالى قال: فإن قلت إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لزم أن يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها كما هو الجواب. الجواب أن يقال يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له. يعني باب الصلاة يدعى منه من كان يكثر الصلاة وكان عمله الذي يغلب عليه الصلاة فحينئذ يدعى من باب الصلاة فكذلك إذا كان من أهل الصيام يعني كان العمل الصالح الذي يغلب عليه هو الصيام فإنه يدعى من باب الصيام وكذلك إذا كان من باب الصدقة فغلب عليه هذا العمل الصالح يدعى من باب الصدقة ليس كل إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح لأنك تجد في نفسك بعض الأعمال أكثر وأنشط من بعض لكن قد يمن الله على بعض الناس فيكون نشيطا قويا في جميع الأعمال كما سبق في قصة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأنه يضع من تلك الأبواب كلها لغلبة العمل الصالح على اختلافه وعلى تنوعه عليه وهو الصديق الأكبر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه ثم ذكر شيخ الإسلام ما يكون يوم القيامة من الشفاعة والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام الأول قوم غلوا في إثباتها وهم النصارى والمشركون وغلات الصوفية والقبوريون طلبوها من دون الله رب العالمين والثاني المعتزلة والخوارج غلوا في نفي الشفاعة وأنكروها حتى أنكروا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروا شفاعة غير والقسم الثالث هم أهل السنة أثبتوا الشفاعة على وفق ما جاء به النصوص القرآنية والأحاديث النبوية فأثبتوا الشفاعة بشروطها وقال شيخ الإسلام رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات له الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعات جمع شفاعة والشفاعة في اللغة جعل الشيء شفعا وفي الاصطلاح التوسط للغير في جلب الخير التوسط للغير في جلب الخير يعني في جلب المنفعة أو دفع المضار المناسبة للاشتقاق اللغوي ظاهر ظاهرة جدا الشفاعة جعلوا الشيء الواحد الوتر شفعا بأن تضم إليه غير فالمناسبة كما ترى واضحة لأنك إذا توسطت لإنسان صرت له ومعه شفعا تشفعه بعد أن كان وحده فلما توصط له وصرت معه صرتما شفعا فأصل الشفاعة من قولنا شفع بكذا وكذا أو شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاء إلى طلب المشفوع له فبعد أن كان وحده صارا اثنين، فصار شفاعا. الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة باطلا وشفاعة صحيح، الشفاعة الباطلة ما يتعلق به المشركون في أصنامهم، حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء عند الله رب العالمين. كما قالت عالا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله. ويقولون ما نعبدهم إلا لنقربون إلى الله زلف هذه الشفاعة باطلة لا تنفع كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأما الشفاعة الصحيحة فهي ما جمعت شروطا ثلاثة الأول رضى الله عن الشافع والثاني رضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له مع أن الشفاعة العظمى في الموقف عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرضى عنهم فالشفاعة العظمى ليبدأ الله تبارك وتعالى في الفصل بين الخلائق في الموقف بعد أن يطول وقوفهم وبعد أن يكونوا في العرق على حسب الأعمال فمنهم من عرقه إلى كعبيه ومنهم من عرقه إلى ركبتين ومنهم من عرقه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامة ويذهبون إلى الأنبياء فكل يدفع إلى غيره حتى تصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الشفاعة تكون لأهل الموقف وفيهم الكافر وفيهم الفاجر وفيهم فلا بد من الرضا عن الشافر والرضا عن المشفوع أخل الشفاعة العظم فإن الله تبارك وتعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع وهذا هو المقام المحمود ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الشرط الثالث من شروط الشفاعات الصحيحة فهو رضا الله تبارك وتعالى عن الشافع ورضا عن المشفوع له خلال عظمى وإذنه في الشفاع فالإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن الشافع والمشفوع له دليل ذلك قوله تعالى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى هذيل آية تضمنت شروط الثلاثة الإذن في الشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع والمشفوع مع الإذن فلم يقل عن الشافع ولا عن المشفوع إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يرضى عن من؟ جعلها عامة شاملة فلم يقل يرضى عن الشافع ولم يقل يرضى عن المشفوع وإنما جعلها شاملة فهي رضا عن الشافع والمشفوع له يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تضمنت شرطين الإذن في الشفاعة والرضو عن الشاف ورضي له قولا هذا يخص الشافع إلا من أذن له الرحمن وهذا هو الإذن فهذان شرطان وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن اغتضى تضمنت شرطا واحدا وهو الرضا عن المشفوع له فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الشيخ المصنف رحمه الله ثلاث شفاعات الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدة من ألوان الشفاعة وليس لأحد سواه من الخلق صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف مبينا هذه الثلاث أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يتراجعون عن الشفاعات حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه هي الشفاعة العظمى الشفاعة الأولى هي المقام المحمود وهي أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله سبحانه بين عباده بعد طول الوقوف وبعدما طال الوقوف في عرصات القيامة عليهم وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بتلك الشفاعة فيقوم بها نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ابن ربه كفاه سموا بالوسيلة رتبة ورفع لواء تحته كل أمجد وحوض بماء كوثر امتد كثلج وشهد ناقع غلة الصدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقضى بينهم هذه غائية أم تعليلية لا يمكن أن تكون غائية حتى يقضى بينهم أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم يعني ليقضى بينهم تعليلية وأما يشفع حتى تكون غائية بمعنى يفرغ من القضاء بينهم يفسد المعنى إذن هذه تعليلية وليست غائية هذه تعليلية وليست غائية لأن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي قبل أن يقضى بين الناس قبل البدء في الفصل في القضية بل الشفاعة من أجل البدء في الفصل في القضية فهذه تعليلية حتى يقضى بين الناس فإنه إذا شفع صلى الله عليه وسلم نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم ونظير حتى التعليلية في هذا الحديث وفي هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض فإن قول حتى ينفض للتعليم أي من أجل أن ينفض وليست للغاية لأن المعنى يفسد بذلك بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة كل يردها فآدم يردها ويرجعها إلى نوح ونوح إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى عيسى وعيسى يرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وفي الدنيا أيضا ولكن لا أحد ينازع في ذلك في الآخر فأتى بما هو مختص به لا ينازعه فيه أحد وأما في الدنيا فإنه قد وجد في الدنيا من يقول أنا ربكم الأعلى ومن يقول ما علمت لكم من إله غير ولذلك يقول ربنا تبارك تعالى في كتابه العظيم مالك يوم الدين وهو مالك يوم الدين وما سواه أيضا ولكن لأن يوم الدين لا ينازع فيه أحد يوم الدين لا ينازع الله تبارك وتعالى في الملك فيه أحد وأما في الدنيا فما أكثر الشياطين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بمذاك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد وار الله تبارك وتعالى يوم القيامة الصعيد الأرض المستوية الواسعة فيسمعهم الداعي فيسمعون جميعا دعاء الداعي وينفذهم البصر ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم وتدمع منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم فيقول بعضهم لبعض عليكم بآدم فيأتونه فيقولون له أنت أب البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى رب ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول كما قال آدم في غضب الله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوم اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول كما قال آدم في غضب الله وإني قد كذبت ثلاث كذبات اذهبوا إلى موسى فأتون موسى فقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول كما قال آدم في غضب الله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح من وكلمت الناس في المهدي الصابية إشفعلنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال آدم في غضب الله ولم يذكر ذنبه وكلهم يقول كما قال آدم نفسي نفسي إذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأتون محمد صلى الله عليه وسلم فاقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا عند ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه قال صلى الله عليه وسلم فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسه وسل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب والذي نفس محمد بيده إن بين عين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر فهذه الشفاعة خاصة بصاحب الشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم له وحدة دون الخلق يتراجعها أول العزم من الرسل الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تصير إليه كلهم يقول نفسي نفس وأما هو فإذا كانت لديه قال أمتي أمتي أنا لها أنا له. صلى الله عليه وسلم والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسرت بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وذكر قوله عن امرأته سارة إنها أختي وفي صحيح مسلم من حديث الشفاعات السابق أن الثالثة قوله في الكوكب هذا ربي ولم يذكر قصة امرأته لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح والذي يظهر أنها وهم من بعض الرواه وعلل لذلك وإنما سمي إبراهيم وإنما سمي إبراهيم عليه السلام خليلا لأنه فوق ذلك وسمى هو هذه الأمور التي ذكرت كذبات فواضعا منه لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع فهي من باب التورية ولم يكذب الكذب الذي هو الكذب صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا وقوله حتى تنتهي إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سبق في الحديث ما يكون بعد ذلك هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الشفاعات فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب العميم والغم المقيم وهؤلاء الرسل الذين يكروا في حديث الشفاعة كلهم من أول العز وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب وفي سورة شورى أما في سورة الأحزاب ففي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأما في سورة شورى فقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم وقوله الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم جزم المؤلف رحمه الله تعالى بأن آدم نبي وهو كذلك لأن الله تعالى أوحى إليه بشرع أمره ونهاه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال يا رسول الله أنبياً كان آدم؟ قال نعم مكلم قال كم كان بينه وبين نوح؟ قال عشرة قروب قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال ثلاثمائة وخمسة عشر وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو جعفر الرزاز في مجلس من الأمالي وأخرجه ابن حدام في الموارد وابن منده في التوحيد وذكره الشيخ في السلسلة الصحيحة وصحها وفيه النص على أن آدم كان نبيا وذكر الشيخ هنا ما قاله ابن حبان ورواه من أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان آدم نبيا قال نعم نبي مكل فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليه، وأما أول الرسل فنوح، كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول رسل نوح، وأما آدم فأول الأنبياء يوحى إليهم، يعني الذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذبيتهم النبوة والكتاب فنوح أول الرسل آدم أول الأنبياء الموحى إليه وأما قوله وأما الشفاعات الثانية فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وخفوا على قلطرة بين الجنة والنار المؤمنون فقط الذين لهم ظاهر الإسلام لم يكونوا كفارا أصليين هم الذين يمرون على الصراط وأما الكفار فيدخلون الجنة على علاقة لهم بالصراط فإذا مر المؤمنون على الصراط وعبروه حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار وقفوا على تلك القنطرة يقتص لبعضهم من بعض هذا الخصاص غير القصاص الذي كان في عرسات القيام هذا قصاص الأخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن فإذا هذب ونقو أذن لهم في دخول الجنة ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار فلا تفتح الأبواب حتى يشفع النبي المختار صلى الله عليه وسلم حتى يشفع لأهل الجنة أن يدخلوه، فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غير وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل أبواب الجنة هذه الشفاعة أشار إليها القرآن لأن الله تعالى قال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت فجاء بالواب وفي أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها من غير تلك الواب فهي معدة لهم وأما الجنة فهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم وهذا صريح أيضا في بروه مسلم عن كدایفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة تزلف أي تقرب وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت حتى تزلف لهم الجنة يقومون فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيأتون في الحديث محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم هاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة أخرى خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموت أن يقضى بينهم والثانية شفاعته للمؤمنين الذين جازوا الصراط وعبروه وحبصوا للقصاص الأخص على القنطرة بين الجنة والنار شفاعته صلى الله عليه وسلم لهم في فتح أبواب الجنة خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر عنهما آدم وأولو العزم من الرسل يقول هذه نيست لي حتى تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم هناك شفاعة ثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لغيره وهي الشفاعة في عمه أبي طالب أبو طالب كما في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر في قصة ابن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة وذكر الحديث حتى قال قال أبو طالب آخر ما كلمه قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطالب وأذا أن يقول لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد كلها كلمة أحاج لك بها عند الله وأما شاطين الإنس فعند رأسه يقول له أتدعو دينك ودين آبائك أتدعو دين عبد المطلب فكان قوله آخرى ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابى أن يقول لا إله إلا الله وأنزل الله قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء يعني الهداية التي هي هداية التوفيق لله رب العالمين وحده، وأما هداية الدلالة فللنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هي هداية الدلالة والإرشاد والتعليم وأما هداية التوفيق فالقلوب بين أصب عين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه فيا مقلب الخلوب ثبت خلوبنا على دينك فأبو طالب مات على الكفر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أدرك الإسلام منهم أربعة فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان الكافران أبو لهب وأبو طالب أبو لهب فساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إساءة عظيمة وأنزل الله تعالى فيه وفي امرأته حمالة الحطب سورة كاملة في ذمهما ووعيدهما الثاني هو أبو طالب أحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إحسانا كبيرا مشهور وكان من حكمة الله عز وجل انبطي على كفره لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن بجاهه العظيم عند قريش وببقائه على دينهم صاروا يعظمونه إذ بقي على ملته وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية بذلك فهذان بما الكافرين وقد أراد الله تبارك وتعالى لا تكون العصابية لمحمد هي التي تنصر دين محمد وألا لا ينصر دين محمد بالعصبية لمحمد فما آمن معه من قومه من الأقربين من العشيرة إلا من هو من أهل التوفيق والسداد وإنما أراد الله رب العالمين أن تكون العصبية لدين محمد هي السبب في نصرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فحاربه من حاربه من عشيرته وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستقر وسوف تعلم والذان أسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هما العباس والحمز وحمزة أفضل من العباس حتى لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسد الله وقتل شهيدا في أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وسماه النبي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء كما أفرج ذلك الحاكم في المستدرك عن جابر وهو عند في الأوسط وهو في السلسلة الصحيحة. فأبو طالب أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشاتعين ولكن هذه الشفاعة التي تكون لكافر لا تخرجه من النار بل ليكون مخففا عليه من حرها وعذابه حتى يصير إلى ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماء وفي ضحضاح من النار يعني في نار تبلغ كعبيه والكعب العظم الناتئ البارز على جانب الرجل ومع ذلك مع أنه في هذا الضحضاح من النار هو أول أهل النار عذاب من هذا الضحضاح من النار يغلي دماغه ويظن أنه أشد أهل النار عذاب أسأل الله أن يسلمنا أثناء أخرج البقاري ومسلم عن العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك يعني كان يحوطك يدافع عنك ويغضب لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من نار والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فتخوض فيه إلى كعبين ولكن هو في النار نار فهو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار الدرك والدرك لغتان والدرك الأسفل هو جهنم وأقصى أسفلها فالنبي صلى الله عليه وسلم مشفعه ربه في عمه أبي طالب حتى يكون في ضحضاح من النار، وليس هذا من أجل شخص أبي طالب ولا من أجل قرابته ولكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسفل وأما شفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ان لا يدخلها ويشفع في من دخلها ان يخرج منه الشفاعة الثالثة يشفع في من استحق النار يعني من عصاة المؤمنين وهذه لها صورتان يشفع في من استحق النار ان لا يدخلها أصلا وفي من دخلها ان يخرج منه أما في من دخلها ان يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواتر وأما فيما استحقها أن يدخلها أصلا فهذا يستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم فإنه من لازم ذلك أن يدخل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى لكن هذه شفاعة في الدنيا فما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله تبارك وتعالى فيه ما من عبد مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وهو مسلم على ابن عباس رضي الله عنهم هذه شفاعة كما ترى في الدنيا وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفة المعتزلة والخواجد لأن المعتزلة والخوارب مذهبهما في فائل الكبيرة أنه مخلد في نار جهن فيرون من زنى من أشرت بالله لا تنفعه الشفاعة ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له يعني في الآخرة حتى أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة الشافعين مذهبهم هو الغلو والتشدد والتنطع وأن من ارتكب الكبيرة فهو كافر يعني من كذب مرة فهو كافر بكبيرته فالكذب كبير من زنى من سرق من وقع في معصيهم من الكبائر فعندهم أنه كافر وهذا الكافر إذا مات يخلد في النار فلا تنفعه شفاعة الشافعين على مذهب أهل الغلو وأهل التشدد من الخوارج ومن أهل الاعتزال وأما أهل السنة فهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول هؤلاء الخوارج والمعتزلة مردود عليه وهذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها يعني أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل تكون للنبيين حيث يشفعون في عصاة قومهم وللصديقين يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين وكذلك تكون لغيرهم من الصالحين حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك ويخرج الله من النار بعد الشفاعة أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته وهو ذو الفضل العظيم يعني أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير شفاعة وهذا من نعمته فإن رحمته سبقت غضبه فيشفع الأنبياء والصالح والملائك وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار وأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار ما دام موحدا ومات على الإسلام وقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما صاروا فحما حُمَمَة كحُطمة إن الفح صاروا فحما فيغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السايد ثم يدخلون الجنة بعن مكتوب بين أعينهم أنهم جهنميون يدخلون الجنة وهؤلاء يخرجون برحمة أرحم الرحيم الشفاعة طلب الخير للغير لا تكون إلا بإذنه تعالى ومن بعد إذنه تعالى ولا يأذن تبارك تعالى إلا لمن ارتضى وهي أنواع الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في استفتاح أبواب الجنة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم النوع الرابع من أنواع الشفاعة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلواً والخامس الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة إذا دخلوه والسادس الشفاعة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منه والسابع الشفاعة في من استوت سيئاتهم وحسناتهم أن يدخلوا الجنة وهم أصحاب الأعرار الثامن في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث الصحيحين من رواية ابن عباس عن عكاشة ابن محصن رضي الله تبارك وتعالى عن لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادعوا الله أن يجعلني منهم لما ذكر السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت من فقام رجل آخر فقال يا رسول الله أدع الله لي أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فأوصد الباب صلى الله عليه وسلم وأغلقه حتى لا يتتابع من هنالك فإذا كان بعضهم ليس من أهل هذا الوصف فيجبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فأغلق الباب صلى الله عليه وسلم وقال سبقك بها عكاشة رضي الله تبارك تعالى الشفاء وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه كذاله لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر كذاله الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله اكترا يشفع أولا إلى الرحمن فيه فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضل وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران وثالثا يشفع في أقوامه ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآتامي فأدخلوا النار بدل إجرامي أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحساني وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي ويخرج الله من النيران. جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونا فحما فيحيون وينبتونا كأن ما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته ثم ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ما يبقى في الجنة من فضل ومتسع بعد أن يصير أهلها إليه فقال ويبقى في الجنة فضل أي متسع وزيادة عن من دخلها من أهل الدن. الجنة عرضها السماوات والأرض وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها ولكن لا تمتلك وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد فلا تمتل فيضع الله عز وجل عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أخرجه البخاري ومسلم عن أنس وقوله صلى الله عليه وسلم أن النار تقول قط قط أي حسبي حسبي وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق من حديث أبي هريرة وثبت أيضا قط بالتخفيف ساكنة ويجوز الكسر بغير إشباع وتقول قطي قطي ووقع في بعض النسف عن أبي ذرم قطي قطي بالإشباع و قطني قطني بالزيادة مون مشبعة وكله بمعنى أي حسبي حسبي وأما الجنة فينشئ أن يخلق الله تعالى ويوجد لها أقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته وثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا مقتضى قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي اتفق عليه ولهذا قال المؤلف فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة لأن هذا فضل ولا يدخل الله رب العالمين أحداً النار بغير ذنب ولذلك عندما تقول النار هل من مزيد لا ينشئ الله رب العالمين لها أقواماً يدخلهم النار من غير ما ذنب عملوا وإنما يضع الجبار عليها قدمه فينزوي ينضم بعضها إلى بعض تقول حسبي حسبي بعد أن كانت تقول هل من مزيد فتقول قط قط وأما الجنة إن الله هو المتفضل على عباده بما شاء من فضله فينشئ يخلق للجنة للفضل للزيادة للمتسع في الجنة بعد نزول الناس في منازلهم وبعد حلولهم في درجاتهم يبقى فيها فضل أي زيادة فينشئ ويخلق الله رب العالمين لهذا المتسع أقواما فيسكنهم الجنة فهذا فضل وأما العدل فقد اقتضى أن لا ينشأ الله رب العالمين للنار أقوامه فيعذبهم بلا دم سبحانه وتعالى وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار كل ذلك تفاصيله مذكورة في الكتب المنزلة من السماء فأصلاف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب الأصناف الأنواب والحساب هو أن يوقف الله رب العالمين الناس يوم القيامة على ما عملوه من خير وشر وأما الثواب فجزاء الحسنات الحسنات بعشر عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والعقاب جزاء السيئات من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون والجنة والنار الجنة هي الدار التي أعدها الله رب العالمين لأوليائه للطيبين فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي لا تعلم حقيقته وكنها وإن وجدت في الدنيا أسماء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما في الدنيا من الجنة إلا الأسماء إن الله تبارك وتعالى ذكر أن في الجنة لبنا وأن في الجنة خمرة وأن في الجنة عسل وأن في الجنة ماء ليس بأسن أي متغير ولكن اللبن الذي في الجنة ليس منه في الدنيا إلا لسه وأما الحقيقة فمنعدمة تماما لا نسبة بينما ها هنا مما ذكره الله رب العالمين في الجنة من أصناك لها أسماء في هذه الحياة من أجل أن نعلمها من أجل أن يعيدنا الله رب العالمين بها فنشتاق إليه ومع ذلك ففوق ذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذل سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة موجودة الآن. هذا من اعتقاد أهل السنة أن تؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. الجنة موجودة لقوله تعالى أعدت للمتقين والأحاديث في هذا المعنى متواترة أنها موجودة الآن. ولا تزال باقية أبدا الآبدين لقوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وكذلك لقوله تعالى خالدين فيها أبدا في آيات متعددة النار الدار التي أعدها الله تعالى لأعدائه للفجار وفيها من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق. وهي موجودة الآن بقوله تعالى أعدت للكاكرين والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة مشهورة متواترة أهلها خالدون فيها أبدا بقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث آيات من القرآن هذه أحدها والثانية في آخر سورة النساء والثالثة في سورة الجن وهي ظاهرة في أن النار لا تزال باقية أبداً آبداً وأنها لا تفنى وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء يعني التوراة والإنجيل والصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك من الكتب المنزلة فقد ذكر فيها ذلك مبينا مفصلا لحاجة الناس بل لضرورتهم إلى بيانه وتفصيله إذ لا يمكنهم الاستقامة إلا بالإيمان باليوم الآخر لا يمكن أن يستقيم الإنسان في الحياة ولا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا كان مؤمنا إيمانا صحيحا يقينيا باليوم الآخر لأن الإنسان إذا آمن بأنه يموت وأنه إذا دفن في خبره فإنه إما في نعيم وإما في عذاب في البرزخ إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة للحساب ثم إذا آمن بأن الله رب العالمين يقيمه لما يقوم الناس لرب العالمين بين يديه إذا كان مؤمنا فيلقي عليه كنفه ويقرره فإنه يستحي من الله تبارك وتعالى يستحي من رب. يعني لو لم يكن من العقاب إلا أنه يستحي من ربه وقد ألقى عليه كنفه وأدناه وقربه وقال لا تذكر ذنبك تذكر يوم كذا إذ صنعت كذا وكذا ولم يطلع عليه من الخلق أحد يقرره فيقر ويعترف يقول أذكر يا رب حتى إذا منتهى من ذلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يساق إلى الجنة فإذا آمن الإنسان بأن هنالك صراط وأنه لا بد أن يجوز الصراط إذا كان مؤمنا ولم يخرج من الدنيا كافرا فإن الكافر لا علاقة له بالصراط يساق إلى النار سوقا ولا يؤمر بالمرور على الصراط وأما المؤمن وأما المسلم الذي حسن إسلامه ظاهرا واستقام قلبه على الإيمان والحق باطنا فهذا له نوره على الصراط يجوزه وأما المنافق فإنه يتميز عن المؤمن عند الصراط وعليه وعند تقسيم الأنوار أيضا فيمتاز المنافقون من المؤمنين إذا أمل الإنسان بأنه لا بد أن يجوز الصراط وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتما مقضية هذا المرور والعبور على الصراط إذا كان مؤمنا مخلطا أو مسلما غير صحيح الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إذا كان مخلطا عليه من الآثام والأوزار والذنوب ما عليه يمر على الصراط فتاتي تلك الكلاليه كحسك السعدان كذلك الشوك المعقوف تلك الكلاليب من حديد محمي في النار وبئس القراء ولها حساسية معينة لأنواع المعاصب فتصيبه ومع ذلك إذا كان مخدوشا مسلما ناجيا فهذه سعادة الأبد وأما الأولون فإنهم يمرون كنمح البصر خطفة البرت إلى آخر ما وصف النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم والناس في المرور على الصراط على حسب الأنواع وأقلهم في السعي من نوره في إبهام قدمه يضيء مرة وينير مرة ويطفى أخرى فإذا أضاء له مر على الصراط وإذا أطفئ النور وقف على الصراط الصراط مضروب على ظهر جهنم إذا آمن الإنسان بهذا وآمن بالعذاب الذي يكون في النار وعلم أحوال النار وعلم أنواع وألوان العقاب في النار وكيف أن الملائكة يتقربون إلى الله رب العالمين بتعذيب المعذبين في النار فهذه طاعتهم لربه سبحانه وتعالى إذا استقر هذا في قلب المؤمن يقينا فإنه لا بد أن يكون متورعا وإذا خلى بنفسه لا يمكن أن يأتي منه ذنب لأنه من المعلوم أننا كثيرا ما نخفق في هذا وكثيرا ما نفشل فيه إنهم قوم إذا خلو بمحارم الله انتهكوها يعني حتى إذا مر الإنسان بمرحلة الهدي الظاهر وكان مستقيما ظاهرا على حسب الهدي الظاهر فيبدو صلاحه للناس وأما سريرته وأما دخيلته وأما ما لديه من خلوته بعد التجاوز عن جلوته فهذا أمر آخر أولئك قوم إذا خلو بمحارم الله امتهكوه إذا آمن الإنسان بهذا وصدق به بد أن يؤثر فيه تأثيرا عظيما فبلغ الأنبياء هذا الأمر العظيم الناس يحتاجون وأتى مفصلا والناس يحتاجون البيان والتفصيل ضرورة أنه لا يمكن أن يستقيم الإنسان إلا بالإيمان باليوم الآخر وأن الإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر فإنه يمضي في الحياة لا تلحيوان بل أحط لأنه إذا لم يقم ربنا تبارك تعالى الناس ليوم لا ريب فيه من أجل أن يقتص للخلق من الخلق يتؤدن الحقوق حتى لا يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشات القرناء التي لها قرن وقد نطحتها به في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في صحيح مسلم هذه المظالم التي تكون يتوضع عنها الإنسان ويخاف كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما المفلس قالوا من لا دراهم له ولا دينا قال لا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا واعتدع على هذا وسفك دم هذا فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار هذا هو المفلس وهذا المفلس ليس في الحياة الدنيا بعيدا عن الاتيان بألوان من الخير كما في الحديث بل هو مصلم صائم متصدق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بصلاة والصيام وصدقة ولكن حقوق العباد لا يسامح فيها أبدا حتى للشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد في الجنة ولكن عليه حقوق للعباد ولا بد من الفصل بين الخلق في الحقوق حقوق العباد في الصغير والكبير فما العمل يؤتى بصاحب الحق عند الشهيد يقال له انظر إلى هذا القصر يقول يا رب لمن هو لأي نبي لأي صديق لأي شهيد لمن هذا القصر؟ فيقول لك إن تركت حقك الذي هو عندك لا ولا يمكن أن يظن ظان أن إنسانًا يتحجر حين إذن ويقول لا يا رب لا أريد القصر بل أريد الحق الذي لي عندك لا بل هذا من الكرامة لصاحب الحق ولا ظلم في كل صغير وكبير في الكلمة في الهمسة في الإشارة في ظن السوء الذي يتعدى فالإنسان إذا آمن بهذا فاستقيم أحواله يصبح باطنه تستقيم سريرته واستقيم على المنهاج المستقيم والصراط القوين بلا الحراف ولا عيوب ولا يمكن أن تستقيم أحوال الخلق إلا بالإيمان اليقيني باليوم الآخر قال الشيخ رحمه الله تعالى تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء والعلم المأثور عن الأنبياء قسمان فاسم ثبت بالوحف وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة فلا بد من قبوله واعتقاد مدوله والعمل به وقسم أتى عن غير طريق النقل غير الوحي وهذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير بد أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل بهذه الطريق عن الأنبياء السابقين حتى قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم هذا أخرجه البخاري وأحمد أخرجه البخاري من الروايات أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلي لماذا؟ لأنك إذا صدقت قد تصدق بباطل وإن كذبت قد تكذب بحق فلا تصدق ولا تكذب قل إن كان هذا من عند الله فقد آمنت به قلوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه وقسم العلماء ما أثر ونقل عمن سبق ثلاثة أقسام الأول ما شهد شرعنا بصد والثاني ما شهد شرعنا بكذب الحكم في هذين واضح فما شهد شرعنا بصدقه نصدقه وما شهد شرعنا بكذبه نكذبه ونرده الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه فهذا مما يجب فيه التوقف لا يصدق ولا يكذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قول المصنف رحمه الله وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم فيه من ذلك ما يشفي ويكفي العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي ويت ولذلك لا نحتاج أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير الكتاب والسنة فقد أغمان الله بالكتاب والسنة الصحيحة عن البحث في القصص الموضوع والحكايات التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم ودست في دين الله رب العالمين في الكتاب والسنة الغنى عن ذلك فعلينا أن نبحث عن المواعظ التي ترقق القلوب في الكتاب والسنة ومن لم يعظه القرآن فلا واعظ له ومن لم تعظه الأحاديث الصحيحة فلا واعظ له وإنما الواعظ الحق وما كان في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما كان في غير ذلك فنحن في غنى عنه ففي العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الوعظ والفضاء ترغيبا أو ترهيبا ينقسم. إلى ثلاثة أقسان صحيح مقبول وضعيف وموضوع فليس كله صحيحا مقبولا ونحن في غنى عن الضعيف والموضوع وكفان الله رب العالمين بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عما كذب عليه صلى الله عليه وسلم الموضوع المكذوب اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس لا في باب الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غيره إلا من ذكره ليبين حاله فلا يجوز أبد أن يذكر مسلم حديثا موضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس إلا في حال واحد إذا كان سيدل على وضعه وكذب يقول احذروا هذا الحديث فهو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما تقول مثلا الحديث المكذوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى وعليه وسلم أن سفينة نور طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين نقول هذا مكذوب لأنه لما غمر الماء الأرض وفجر الله الأرض عيونا وفتح أبواب السماء بماء منهمر فالتقى الماء على أمر قد قدر وكانت السفينة برحمة الله تبارك وتعالى معلقة بين الماء والسماء لا يحفظها إلا الله رب العالمين لما كان ذلك كذلك أين الكعبة معلوم أن إبراهيم مقامه معلوم فأين إبراهيم أيام نوح ومع ذلك يقول هذا المتبجح الذي ليس في وجهه مزعة لح يقول إن سفينة نوح في الطوفان طافت بالبيت سبعة أشواط وصلت عند المقام ركعتين أو كذلك الكذاب الذي أراد أن يروج للأرز وكان رزازا فقال لو كان الأرز رجلا لكان حليما وكذلك الكذاب الذي كان صاحب هريسة فأراد أن يروض فقال أكل الهريسة يشد الظهر ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك الكذاب الذي كان في مجلس علم وكان منسوبا إلى العلم ظاهرا وما شم رائحته على الحقيق فاختلفوا وهم من المتقدمين هل فتحت مكة عنوة أو فتحت صنحة فقال فتحت عنوة فقيل ما الدليل فأنشأ إسنادا في الحال وقال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن مكة فتحت عن، لا حرق فتكون على حذر الموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ولا نشره بين الناس لا في باب الفضائل ولا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في غيره إلا أن تذكره لتبين حاله الضعيف اختلف فيه العلماء الذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه شروطا الشرط الأول أن لا يكون شديد الضعف والثاني أن يكون أصل العمل الذي يرتب عليه التواب أو العقاب ثابتا بدليل آخر صحيح هذا مهم جدا وإلا أساست بالضعيف في الدين قواعدة وإنما يأتي الضعيف الذي يعمل به أخذا بهذا الشر إذا كان ملحقا أو داخلا تحت قاعدة كلية عامة وأما أن يكون تأسيسا فهذا لا بد أن يرد شرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يكون متردداً غير جازب لكنه راجم في باب الترغيب خائف في باب الترغيب أما صيغة عرضه يعني إذا أردت أن تعرض الموضوع لتنفر من تقول وقد كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمه فكذب كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الضعيف إذا توفرت هذه الشروط عند الرواية تصدر الرواية بصيغة تمرير فتقول رويا عن رسول الله ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تقول ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروية عنه صلى الله عليه وسلم ما أشعر إذا كنت في عوام من المسلمين لا يفكرون في مسائل الشرع كثيرا صحيحة كان لا يميزون بين الأمور العلمية الدقيقة فلا يفرقون بين قال رسول الله وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرقون بين قال وقيل وذكر ويذكر فلا تأتي به أبدا يعني لا تذكر الحديث الضعيف عند العوام أبدا لأن العامية يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما قيل في المحراب فهو عنده صواء العامي. ما قيل في المحراب عنده صور، فماذا تصنع أنت لا تذكر هذا أمام العوام وإلا لبست عليهم الدين وغريب جدا أنك تجد هذه الحكايات يتلقطها الناس ويحفظونها ولا يجدون النشاط لمعرفة الصحيح فكن على حذر حتى لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأنه إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين الذي اختلقه والذي أداه وكذلك أحد الكذابين على الجن هذا الباب باب الإيمان باليوم الآخر وبأشراف الساعة فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وأحاديث كثير موضوعين وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعد فلذلك يجب التحرز منه وأن نحذر الناس من إخواننا من عوام المسلمين من ذلك وكذلك نحذر الذين تقعوا في أيديهم مثل تلك الكتب نحذرهم منها ونقول لهم لا تقرأوا فيها فإنكم إن قرأتم فيها ضللتم ضلالا بعيدا ففيها ما هو مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ذلك قال فمن الله وجده أي من طلبه وجده وهذا صحيح فالقرآن بين أيدينا وكتب الأحاديث الصحيحة بين أيدينا أيضا لكنها يعني كتب الأحاديث التي لم تناقش تحتاج إلى توقيح وبيان الصحيح منها والضعيف وقد وقع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في جمهرة كتب السنة فاستطيع المسلم أن يضع يده على الصحيح وعلى المقبول يعني على الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره فكل هذا من قسم المقبول الذي يعمل به في دين الله تبارك وتعالى وأما ما دون ذلك وهو الضعيف الذي لا ينجبر ليصير حسنا لغيره فهذا لا يعمل به إلا بالشروط التي بيانها العلماء كما مر ذكر دان الإنسان لأن العمر يمضي سريعا ولأن رأس المال وهو العمر ينبغي أن يقامر ولا يغامر به على المرء أن يتحفظ على رأس ماله ولأن التاجر الذي يغامر ويقامر بالرأس ماله هو أفشل التجار طره لأن الخسارة إذا وقعت تقع على رأس المال لا كما يفعل الحذاق بحيث إنه إذا جاءت الخسارة اقتصت شيئا من الرح وبقي رأس المال على حاله فرأس المال المسلم عمره فعليه أن يفرط فيه فإذا ذهب ينظر في الكتب التي فيها الموضوع والضعيف والقصص والحكايات التي لا زمام لها ولا خطام والتي يروى فيها عن كستور بن دمور وعن هيان بن بيان إلى آخر ذلك فإنه يضيع العمر ويشوش علمه ويفسد طريقه لأنه يحتاج بعد ذلك إلى جهدين إلى أن ينقي ما قد تعلم وأن يهذب ما لديه وأن يذهب من نفسه ما قد وقر فيها واستقر فيها مما تسلل إليها من الضعيف والمكذوب والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نرى وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على ملةه وأن يحشرنا في زمرت وتحت رايته وأن يريدنا حوضا وأن يصطينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ من بعدها أبدا إنه على كل شيء قدير